كل من عليها من الحلي شي تذبى منزوما الصيوان بالنيرا نشب. اي لازم تحفظها الى المرحوم المل حسن المقيل يا. اي كل من عليها من الحلي شي تذبى لزمنا الصوان بالنيران نش لا تدخل الخيمه قلب الحرم ترتا ليك يجيك ابو فاضل واخواني الاسبع قالها يا تركناهم على القايا وحسين واخوانا مع كل الاحب صوتك ضعيف اليوم اه شبيك اليوم الليلة وحشة زينب اسمعش يقول له واما العزيز حسين يا زينب ذبحنا يا يا واما يا أبو فرج البطل راسه فضخنايا واما الولد الأكبر علي بالخيل دسنايا والجاسم العريس متوسد التربة هو واللي يرد الخيل عن جداسة الخيل صوتك واللي يرد الخيل عن جدا قوم اركب الناقايا ذليل مالك كفيه قوم يا يا بوركبي ناقل مهان مالك اعز ولا اهل ولا احب